والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتنوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فان فاءت فاصالحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ان المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون